المرسلات عرفا فالعاصفات عفاء، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات بشراء، عذرا أو نذرا. إنما تعودون لواقع، فإذا النجوم بمشت، وإذا السماء. وإذا الجبال نشفت وإذا الرشل أقتت لأي يوم مجنة ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإذن يوم يجن ألم ذلك نصف عن المجرم فايوم عيد للمكذبين الم نخلقكم مما ين من فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ المكذبين إن لا ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظهر ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إن هازرني بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. ويل يوم الدين مكذبين هذا يوم لا ينصون ولا يأذن لهم سيعترضون ويل يوم الدين هذا يوم فصل جمعنا كل فَإِنَّكَ لَكُمْ كِيدُونَ فَكِيدُونَ وَإِلَّا يَوْمَ يَبْلِي مُكْذِبِينَ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَنَ فِي ظِلَّ رِهُ وَعْلُونَ لَا يَشْتَهُونَ كُلُّ ويلي يومئذ لي مكذبين كلوا وتمسحوا قليلا إنكم مجرمون ويلي يومئذ لي مكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويلي يومئذ فبأي حديث بعده